ونسوق المجرمين إ ل ى جهنم وردا لا يملكون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن, اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادبا تكاد السماوات يتفضرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا 「今日も神様を知っておくれ」「今 ك も神様を知っておくれ」 و ا موسوعه النابلسي آت ا ر ح م ح للعلوم الاسلاميه آ ت اسماء الله ا ل ح س ن ا